واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحسون الجبال تستخدمون من شغولها كثورا وتلحدون الهدان بلوتا. فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين. فاذكروا get mm it -hmm.